الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء أه الله خير أم ما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لا تبتأش بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الإجتماعي الكبير فضلت الشيخ أرستاذ الدكتور أومر عبد الكافية السلام عليكم ورحمة, عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحبا بكم في حقا جديد أهلا وصفة الصفوة أهلا بك ومشاهدينكم ومستمعينكم أهلا ومديركم بارك الله وصفاتكم سيدي اليوم ننتقل إلى أحد صفوة الصفوة وهو سيدنا نوح عليه وعلى النبي أهلا وصفة السلام أول الدعاء ها هو تفضلت أول الدعاء ما أدم لم يكن داعي. لا آدم أبو البشر أخذ خصيصة أبو البشر. آه. وسيدنا نوح يأخذ خصيصة أول الدعاء أول الدعاء ما آه. بين بين بين آدم و... وسيدنا نوح وقت كم؟ يقعد؟ يعني قالنا يعني والحفيد الثامن يقال عشرة قرون تقريباً قتل التفسير دخل ألف سنة ألف ومئتين سنة على خلاف. لكن يبدو أنها في بواكير البشرية. يعني البشرية انحرفت بعد بضعة. عقود ولا أبو القرون من من النزول وهبوط أبو نعيم على على هذه البسيطة يعني العصيان ظهر في ال يعني تأثير الشيطان وال وال وال شافين إنسف الدين كان قويا بدري أن فينا في بداية الحديث الثامن يبدأ البشرية ظل بالضلال المبين في علاقي فعلا وفعلا لأن عندما تكون المناعة الإيمانية ضعيفة يقهرها اي نوع من الابلسة او الشيطان في, في الف عام تقريبا في الف عام لانه لهذه الدرجة ابنسك نشط لانه يعمل على مدى 24 ساعة وبسريعا لا استعداد الانحرام لا لا البشرية لسه عن المدى ال... ال... ال... الشي... ال... من ساهم نحر دائما م... مع أن الشيطان يعمل ضدي 24 ساعة وانا لا اعمل ضده ولا لحظة واحدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا جاءك الوسواس في الشافين صلاة ماذا تصنع؟ هذه قيمة قبل أن تنام تستعيد من شافين إنسولين من المعادلات لكن أين الرصيد الإيماني النور الداخلي الذي لا يستطيع الشيطان أن يعيش معه وهذا نكبا ما نحن فيه نعم يعني نحن نريد أن نقوي جانب الإيمان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صلّى الله في دار فلما صار هذه المناعه هل استطاع ان يقهرهم ابو جهل او ابو لهب او عقبه أو ودول ايه لا ودول من اعتى شياطين الانس لكن ايمانهم كان اقوى صحيح يعني حتى لما وصفت عائشه اباها ابا بكر تقول ان ابا بكر كان كالبحر يهدى حتى يلعب الطفل فيه بحجر فاذا غضب صار له أمواج عالية تقتلع من الأمان. إذن صداع إيمان. م. يعني إذا الصغير الرسول هذه الصياغة داخل قلب هذا الإنسان هو هذه الطب عند الجد لكل مقام المقاصد. الله يرضى عليك. يعني يضع الأمور في مصابيح. صحيح. إذن ليكن الحديث في هذه الحلقة حول سيدنا نوح. نبدأ بصدق. الله بارك الله. الله فيكم. فيكم. إذا مشاهدينا الكرام وسمعين الأعزاء حول سيدنا نوح عليه وعليه نبينا أفضل الصلاة والسلام يكون موضوعنا في هذه الحلقة. لماذا أرسل سيدنا نوح إلى قومه ولم يمر على البشرية وقت طويل تقريبا ألف عام ما هي آفات أقوام سيدنا نوح ولماذا أهلك بالطوفان ما الذي فعلوه في سيدنا نوح وما الذي فعلوه في أولاده وكيف كان تصرف سيدنا نوح حيال قومه هل دعهم بالموعظة الحسنة وبالحكمة أم اتخذ معهم شأن آخر وكيف نربط بين علاج سيدنا نوح آفات قومه وبين الآثات التي تحدث في مجتمعنا الحاضر وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فاصل ونواصل <تصفيق> سيدنا الكرام ومتابعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعن نرحب بالديان الاسلامي الكبير حضره الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بحضراتكم معنا مره ثانيه وبداية نظره اجتماعيه على الواقع قبل بعث سيدنا نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء والرسل اتفق أنهم اطباء بامراض اجتماعيه عندما يستشر المرض من رحمة الله عز وجل وفضل على بشريات أعلى البشرية يرسل إليهم طبيبا يداوي قلوبهم ويعالج أثقامهم وأمراضهم نعم ما استطيع أن ندرك مدى الصخاطات الاجتماعية أو الأمراض المتفسية في المجتمع في زمن سيدنا منه من كلامهم ونحن عايزين وقفين عند يعني القرآن الكريم يعني أولا شيء إن لكم منه نذير مبين أولا مم. لقد أرسلنا نوحا إذا قام فقال يا قوم إني لك منه أن عبدوا ربكم مم. إني لكم منه نذير, نذير مبين ليس بشيرًا نذير ليكن بشير نذير نذير إذا في مصيدة لأن أنا لما أن أن أن أنظرك أحذرك خطر إذا في إذا أنت قائم على على على شرف صحيح طالما في نذر أو نذير أو إنذار إذا في في خطأ أنا عبود الله الله إذا إذا هناك عبادة أخرى كان يعب كان يعبدون غير الله سبحانه وتعالى خلاص ما هنا واحدة أن أن الله إذا الموضوع ودي رسالة كل الأنبياء هذا الخيط الذي يمسك كل الرسالات عبادة في الله واحدة بتاعتي بعد عبادة بعد كده أعمل. عبادة, الناد, عبادة الدينار عبادة الدرهم عبادة المرأة عبادة عبد الدينار عبد الدرهم تعيش عبد وصلت عبادة إبليس خلاص ناس ما ما خلاص الشيطان يعبدون وخلاص في في ناس ناس بيعبدوا الصراصير <تصفيق> والفئران جماعات الصراصير ولا يعبدون ناس لما القلب يغلق لا, تنظر. لا تنتظر لا تنتظر خيره أبداً فأول شيء يبدو أنه قضية الشرك اذا مجتمع مشرك لا جاء منذرا يعني لكم منه نذير مبين أنا عبد وربكم أنا عبد الله أنا عبد الله. الله ما لكم من إله غيره خلاص بدأت النار الكاذبة كشفنا أن مجتمع نوح هو مجتمع سابق ماذا تبعك إلا الذين هم أراضي بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل اي يعني شباق اي يعني تدخلوا وبعدين الناس بأتباعك دول الاراذل اللي هم يعني الخسيس يعني الاراذل جمع رذيل وهو الخسيس جني خل يعني الوصف. لا قمة اجتماعية له وذكر بادي الرأي يعني اتبع كل ناعق يعني بالنسبه لنا الله يرضى عليك انت اللي, اللي تتابع عفك شويه ناس كده يعني مجرد ان قلت تعالوا نعبده فمش ورك وانا نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين <تصفيق> وهذا ظن <الظن تصفيق> عجيب ظن يقيني كيف يعني هو مش يظن ظن التجي لا لا لا هو أحنا نوقن انكم من الكذبين الله دخلوا ان ظنوا ان ظن نحن نوقن هذا ظن يقينه اذا مجتمع فيه شرك فيه طبقيه، وبعدين حتى لما بدأ سيدنا نوح الناس ليس عندهم روح الحوار يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا فأتنا بما تعودنا هو واضح من صدر الآيات ما جدارهم وما أكثر جداره. هو ما بس هو أعلم. لا تعبدوا إلا الله. هو يدعوهم بيعب... بيدعواهم إلى عباده سبحانه وتعالى لكن يبدو لما لما تفشت ال الأمراض هذه في المجتمع يعني أصبح ال, ال... الناصح الأمين لا بد أن يكون مكروها. لازم. مم. سوف يأتي زمان على أمتي تكون جيفة الحمار الممتنة خير لهم من مم. من رجل يذكرهم بالله عن فرجك. يلا طيب لا جد تكون جيفة الحمار المنتقم لا, آه لا. هو مش عايز كلامك الحرام دوت انا انت انا كويس انت ايه لانه دا دائما التعيس او الخائب او المنحرف لا يريد من يوضح له انه انه بعيد لا وعايز يعني ايه ان تسبح بحمد الله ما شاء الله عليك انت ما، انت انت ما فيش بعد كده خلاص يعني في ماشي مين انت ده ايه ده من ده افضل في الشمال اليسار ده, ده افضل يسار وهكذا لا يريد من الذكر لا حتى في قضيه سيدنا نوح ان وصل بهم الامر انه لا يريد ان يسمع كلامه وضعوا اصابع استغفروا ثيابهم الاول لا يريد ان يراه فوجه المصلح بالنسبه له وجههم وجه مغيب نعم مش واشه هنشوف ده عشان الخدمه ما تشوف المصلح ودي اخر والله على واشه بينه صحيح. ما شاء الله جالس يشوفه صيبر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم النظر في وجوه الصادحين عبادة، نظر في وجه الأب والأم والاب عبادة، لكن ده أول ما يشوفه لأنه وضع أصابعهم في أذن ولا يريد أن يسمع، لا يريد أن يرى. ولا... لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يرى، فخلاص أفرس يعني أنا لا أريد أن أسمع منك، بل بالعكس أنت جاهل وأنت سبحان الله، مم. ف. القضية أنهم يبدو من, من يعني شراسة القوم أن سيدنا نوع يظل بينهم هذه المدة العجيبة كم؟ ألف سنة إلا خمسين عالم تسعمية وخمسين سنة يعني إذا قلنا بلغة الملفات الخدمة واحد ملف خدمته تسعمية وخمسين سنة الدعوة. يعني هذا ليس عمر سيدنا لا. لا, لا منذ أن قال إني لكم رسول مم. عند أربعين سنة تقريبا. يعني بالضبط إذا مثلا هذا عند الأربعين اللي ما شوصلوا ما شاء الله. لغاية مثلا ألف عام مثلا. يعني عن... يعني عنده ألف سنة تقريبا إلا, إلا خمسين عاما يدخل وقف... دعوة دعوة وإيه جميل. دعوة على مراحل دعوة ليلا ونهارا دعو ليلا ونهارا <تصفيق> وبعدين طريقة أن يأخذ واحد على على جنب ويسير ويجي في <تصفيق> محضر اجتماع كبير ويعلو بصوت أثرت لهم. أعلنت لهم إصدارة يعني, يعني دعوات يروح أسوار. في البيوت يا أخوانا يروح ياخذ واحد على جامعة ويكلموا لأنهم يخافوا أن أحد يشوف الثاني وهو يستمع إلى نوح يعني جرب معهم شتى وسائل الدعوة وقتا وزمانا ومكانا وطريقة سبحان الله سبحان أبداً. أبدا وبعدين يذكرهم بنعم الله وقولوا يشتغفروا ربكم إنه كان غفارا يجري السماء السلام. عليكم مدرارة ومديدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون بالله وقار وقد خلقكم ابوار كنت دفع ف 950 سنه لك انت تتخيل والمصيبه كبيره أهل. اخرى اهلا زوجه ازوجوه بعد بعد بعد اخرى قبل ان ناتي الى م. زوجه. م. نجسد سفهات قوم سيدنا نوح الطبقية أو الشرك الأول الشرك يعني عبادة لا. غير الله عز وجل لا. ثم الطبقية. الطبقية ثم كراهية الحق م. ثم يعني يقينهم بأن نوح عم منعهم من الكاذبين وبعدين السفس بالرأي م. يعني م. يعني لما لما أنت تفست رأي من أمامك تقول لا لا لا, لا يعني أنتوا بادي رأي وبعدين أنتوا ليس لكم علينا من فضل زي راجل بابا الفتي كان يقولها لا المسلمين ما فهموا كلام يبوا ليشهم مليار وفقط يقولون مرة أخرى يعني بعد عن أساء في الكلام وأن أنتوا لم تفهموا كلام إذا إحنا أخبياء فلا ليأخذ ليش هذا أداة الحوار ففقط أن نفس القوم ال هذه العناوين الأساسية الموجودة إيه يقاسي ويعاني منها المجتمع العالمي اليوم يبدو هل هل سيدنا نوح اتهم بأنه ينتوا من هذه الدعوة جمع الأموال مثلا؟ ما بدل ما أسألكم عليه؟ دايما الأنبياء يقدمه عشان ما يفكره يقول لك ده واحد مشاعر واحد ساحر فهو عشان يطمئنهم على هذه المسألة وما أسألكم عليه من أجر حتى كان كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه من أجر إلا الموادة في القربة أن تختاربوا من كتاب ربنا وسنتي هذا هذه هذه ما هذا ما أطلبه منكم نعم إذا قلت أني يغلق عليهم الباب أنني لا أريد منكم مكافأة لا جاي أعطيك درس ولا محاضرة أن تعطيني مبلغ أمامه لا لا أنا ما أريد منكم من أجر ما أريد منكم من أجر أب. لا أريد مال ولا غيره سبحان الله هو حتى كان فقير الحال يعني لا لا يطلب ماله هو نفسه كان فقير الحال هو كان فقير الحال يعني يعني هو يختار النبي من أوسطه أو منه يعني لا هو بالثراء الفاحش ولا بالفقير المعدم الفقير الموعدم. عشان ما غير. غير. من وسط. فالقضية م. ان هو يعني حتى هم لما جي، هنجد أحداث يعني. نجي يعمل السفينة. يا نوع. كنت نبيا وصفي نجارا ما هو ما أي شيء مش عجيب يعني دايما أنا شايف المصلح ها ايه أخرجوا من قريتهم تحت عنوان إيه؟ تمام كده يعني يعني أو لا في منطقتنا. هذا فقه الكفر وفر دو فق يعني من من من ليس معنا فوض الضابط <تصفيق> أنت يعني لأنه كل او أول نتعودون في من لا لا معي ولا عليا بس ما ما فيش طالب طيب لكن منطق منطقة ابن نواف الدعوى كان هادئا أن يعني إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطاع هو نبي الصبر سبحان الله الصبر لأن الصبر على هؤلاء إذا أريدوا إلا الإصلاح إصلاح ماذا إصلاح ما أفسدتموه ببعوديكم عن منهج الله عز وجل أنت لست أجدكم العاشر آدم يعني أنت لست من في بوافير البطريق حديثه عهد بالله فإن ف... أريد إلا الإصطاح وإن أستطاح أنا بس عايز إيه يعني أقودكم إلى يعني أرقب الصدع الذي حدث آه... يعني أخيطه ضدق الذي حدث ولكن يعني ولا أريد ولا أجرات أنا مش عادي ماكو شيء قرر يعني دوصية مقابل ولا تاجر م. انا مقابل اقول والله عايز مات. انا عايز اكسب مال انا لا اريد لا اجل ولا غير انا اريد الاستعف فقط بس وتعالوا نتكلم ولذلك الكافر لما يصل بحاله او العاصف لما يصل بحالة بدون ان يسمعه خلاص خلاص انتهى النقاش يغلق الجميع الابواب انتهى النقاش طب هم وصلوا الى حالة عدم سماع سيدنا نوح اصلا لكنهم كانوا يذهبون معه ويستمعون اليه ولا يؤمنون به. هو كان يذهب إليه. كان هو دعاهم فيه. ليلا ونهارا وصار لهم علانية. دخل معهم في تجمعات وزارهم في بيوتهم لأنه منهم. طومان. دعاهم ضرفات وأحداث. مبردة وعذاب. صموا أذان. لا لكن هل هم هو صحيح أنا حتى تعبير القرآن يعني جعلوا أصابعهم في أذنيهم يعني هل لم يجعلوا قطعة واحدة من الإصبع أو كناية عن عدم من الرغبة في استماع أذن هو يريد أن يسد أذنيك تماماً. وعلى المجاز، نعم نعم، نعم على على أساس أطلق الكل وردة الجزء، صحيح. لكن هو... في لكن هو هو أنا أفهم خلاص. وهنا أطلق الكل وردة الجزء. أطلق الكل، أسرع. لكن هم آه. هم لم تمتد إلي سيدنا نوح أيديهم بالع... بالعذاب مثلاً أو بالإذاء، الأذو مثلاً. الأذو، الأذو، الأذو، وصاروا قالوا سيدنا موسى؟ آه، غرب الجنون والزجر، ها، تتمو بالجنون، كذاب أشر. أنت عمومي كذب يعني خلاص هو شوف سبحان الله الموصحو دائماً معادة سواء مش من قومه وغير قومه ولكن معاد من أهل الباطل وخلاص ما ولذلك لابد لابد من الذي يتصدى الدعوة أن يصبر إنما يكون صبورا هادياً متواضعا فلا يرفعنا يكون الداعي يعني هو سيدنا نوح يعني الشيء والشيء وذكر دعا على قومه ده بس قال ربي لا تطر على الارض من الكثيرين دياره انت يا مؤمن لو قعدت ابن أخوك يومين ثلاثة على الصلاة اسبوع تصلي تصلي ما تصليش التحره صح ولا في انت صحيح واحد يا راجل هو من 905 3 تخيل 950 سنه انا انا بس اللي معوق يا ربي انا عقبال ما قدمت اي شيء ولا قدمت, ولا قدمت خير طب وأنا أنا إيه اللي حصلت أنا مثلا في كلت قرن من الزمان عملت إيه في الناس إيه هديكم واحد مثلاً فأنت صغير نفسي فأنا بلغ سيدنا نوح بعد تسعمية وخمسين سنة وما آمن معه إلا قليل فهينقلوا له يا نوح إنما هو لن يؤمن من قومك إلا من قد أهمن فراسمت هل نطبع نفسك عليهم؟ فالربنا قلنا رسوله فلا تذهب نسخ عليهم حسرات صحيح وقالوا له علق تباخر نفسك على آثارهم لم ينهوا بهذا الحديث أسفه طيب قلت لك صورتان طيب. الصورة الأولى سيدنا نوح مكث في قومه ألف سنة إلى خمسين عام جميل. يدعوهم وفي نهاية المطاف دعا عليهم طيب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم مكث يدعوهم في القصر ب... دع... في البستان هكذا البستان جميل. جميل. هو رفض حتى عرض الملائكة بعندوا عليه ونطلب عليهم الله يعني الله مهدي خالدي هذه هذه الملائكة وضعها الله عز وجل هي الملائكة كلها واحدة في النقاء وفي إبلاغ الأمانة بسالة لكن التلقي أوضح الصورة أكثر في ما قاله صلى الله عليه وسلم عليه السلام, السلام. بعد بدر جمع الصحابة لنعمل في الأسرة الأسرة بكر نعم. أبو بكر قال لها رسول الله هم الأهل والعشيرة يعني, يعني, يعني إما إن, إن, إن, إن, أن يدفع أحدهم الكسدية أو أن يعلم عشرة من الصحابة من من اللي يجيل القراءة والكتابة القراءة والكتابة نعم وأنت عمر ما قال رسول الله لو كنا مكانهم لقتلون اقتلهم وفل حدهم وأخف آمنهم خوف آمنهم ولما اضرب المبروط اضربت عنه ستعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه على ملكات قال إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون أليم من اللي وإن مثلك أبرك مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني رمان عصاني إنك أنت الغفور الرحيم سبحان الله وإن مثلك مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن لقذفهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة بس فيه دي مهمة سلاه في الحرام والحاجة يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا عمر مثلا هو قال رب إيه؟ لا تذر على الأرض من الكاثرين فييرى انك ينتظرهم عبادك ولا يالجوا الله فاجرك ترفار خاصة ومثلك مثل موسى قال رب نطرس على أموال <تصفيق> واشد على قلوبهم <تصفيق> فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فيما <تصفيق> سيدنا <تصفيق> في موسى كما سوف نرى من الأنبياء الشديد الشاكينة لق... ل... ل... ل... هذه الشدة جاءت من قوم هم قطع من الحجارة صخور لأن يعني سيدنا إبراهيم لأنه الخليل يعني كان قوم سيدنا نوح أنفسهم أشداء الله يرضى عنا الله يرضى عنا الله يرضى عنا لا بس لأن صفاته أخرى لذلك وصفها لسيدنا نوح الله من شرها لأن سيدنا نوح لما جد على قومه إلا لما رأى هذا الصدود ال الغيرة معتمة شوف إذا قدر وقال في كتب التفسير في وفي معرفة الجليل الطبري نعم رجل كبير السن يحمله ابنه لا يستطيع أن يمشي. قال احملني إلى هذا الرجل الذي يسمى نوح. حمله. فلما انزله اخذ عصاوة وطفق عبد نوح على رأس. يا رب. مشلول سبحان <تصفيق> <تصفيق> <الله> لكن جبروت، <تصفيق> ف... ف... ف... جبروت سبحان الله. ف... فهذه يعني ع... ع... هذا الجبروت وهذه القساوة من الامر الأمر أم عليه؟ سبحان الله عام يعني... أنا... 1950 شوف 1950 في التاريخ عشر طروق صحيح؟ يعني يعني أجيال وأجيال وأجيال وصُحْحَةُ وَكُلُّ مِنْهُ. المسافة نوحي. بين أبيه آدم وبينه. ده تمام؟ دعاء دعاء وصحيح. وعجيب. وعلينا قال أن الأب والأم المتانين يموت إيوصيتهم. ألا تؤمن إلى نوح؟ بالوصية تترك ابنه. يا لطيف آه. كُتُ وذكر في كتب السِّير. هو بطبعًا مثلاً بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح. آه. كان أنبياء. لا. كان سيدنا آدم على يع... يعهد بالنبوة. لا لا لا لا لا. النبوة ليست وراثة. أنا ما أحب أشيء. لا لا لا لا لا. يعني هو قال يقال أن الشيء هو نبي من الأنبياء لكن الرسالة ما في رسول ما بي... ليس هناك رسول ما بين ااا أبو نعيم بن آدم بين أبين آدم وبين سيدنا نوح. سيدنا نوح نبي أم رسول؟ نبي رسول؟ نبي رسول؟ آه طبعاً له كتاب. والله أعلم لكن هو رسول. آه. لأنه من أ أول قول العزم. ما كتابه الله أعلم يعني. يعني ما, ما في أثر. لا ما ليس هناك أثر. زي عند زي ما سألنا ق يكون صحف سيدنا إبراهيم. طب هي هل كلام سيدنا نوح في نهاية المطاف؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين هو دعاء عليهم بالهلاك بالفعل؟ طبع. هو دعاء على الكفر. هو آه هذ هذه النقطة دعاء على على على الكفر على أعداء الله. على الله. على الله يرضى عنك. رب لا تذر على الأرض من مش منهم. وهل هذا يجوز بداية أن ندعو على أعداء الله تبارك وتعالى؟ والله إذا دعونا ندعوا سنوح هذا من, من كلام الله سبحانه وتعالى ما شاء سبحانه الله نعم وبعدين نحن أحوج إذا هداية الكافرين أفضل من أن ندعو عليه جيد جميل مم. يعني بس هذه خصيصة بس نوح مم. فقط ها يعني خصيصة له لأن أنت يجوز لك أن تدعو لأمثل أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على لحم وجزء فهو وراء الولاء فنادعوه إذا بعد شهر يدعو يقمن على إذا نوح في <تصفيق> <تصفيق> يجوز الدعاء يجوز الدعاء افضل شيء يعني الدعاء هو سلاح الضعيف يعني م مثلاً, مثلاً يعني البعض الناس على المنابر مثلاً يدعون على ال الآخر الذي هو غير مؤمن بالسب واللعن وبالهلكة وجعل كيدهم في نحرهم وجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كذا هذا جزء يعني يعني أمندهم بالهداية و... والله مع الدعاء بالهداية ولكن ولكن ولكن يعني ولا ولكن إذا رأينا من يؤذي المسلمين ويطهد المسلمين ويستعمر أرض المسلمين ويستخرب أرض المسلمين ويأخذ بقدسات المسلمين جلس لنا أنادوا عليه أن خذ المسلم يدعو على المسلم الظالم المسلم النظوم يدعو على مسلم ظالم أنا مشهد على على مجرمين أخذوا أرضي وأخذوا وانتهكوا عرضوا أخذ مقدساتي وقسلوا أبناءي نعم باء وهذا فخضع ولا هذا هذا حديث الله نفرد له إن شاء الله رب العالمين طب دا هنا يعني في في في لقطة أخرى من أي القرآن الكريم واضح أن القوم لهم سطوة وغلبة لدرجة انهم غالباً سعدنا وشوف دائماً خمدين الملأ مشتت الملأ تيح على بعضه الثاني. قال الملأ الذين استكبروا من قومه ها. هم مؤثرون. ده أصحاب القرار. الملأ يعني أصحاب القرار أو قريبين من المطبخ. أمم. إن إن ذلك تعابيد يعني. يكشف المطبخ نصر المبادئ. لا يعني, يعني قريبين <تصفيق> <مضبخ. تصفيق> من من <تصفيق> من صنع القرار. من المطبخ السياسة أو المطبخ صنع القرار. فاا فدول قريبين فهم مؤثرين لأنه في في رؤوس الأموال. في عيدهم المسؤولية، في عيدهم القرارات، في عيدهم التأثير على صاحب القرار نفسه. سبحان الله. الله أكبر. هذول قال الملأ الذين شوف قال ربنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه. إذا في ملأ. وكمان واستكبروا. مش ملأ يعني. ما في ملأ صالح. صحيح. آه, آه قد يكون هناك ملأ صالح وهنا قال الملأ بدون استئذان أو بدون استشارة من الملك أو صاحب الأمر. الله يرضى عليك. أما بالقصة استشارة. يا أيها الملأ عفتوني. والله يا هذا يا هو الأصعب أم الأصعب أن يملي الملء رأيك لا ما هو يبدو لدول وصلت إلى حد من الديمقراطية وطبعاً الملء هو صاحب القرار سباقيس ها الله, الله, الله آه آه, آه, آه عندهم نزاع سياسياً واضح طبعاً يعني هي قصّت عليهم القصّة ولا لأ يا الملء عفّوني في أمر صاروا خيابين في الآخر آه آه فلآخر عليه عفّوني في في في أمر ما كنت قاطعاً الأمر قالوا إيه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 بما لم تكن في عهد سيدنا نوح هي يبدو هي أن أن ولي الأمر آنذاك هو واحد من الملأ يبدو يبدو أو أو أنهم أو, أو أنهم النام هم أول الأمر، الملأ هم أول الأمر آه. هم الأمرون الناهون ودائماً أول الأمر دائماً الملأ هم أول الأمر لأنه لم يكونوا يعني فاعلين فهو مؤثرين في الساحة، صحيح يعني بعض الناس يرعيهم يعني، ووهل يصل الناس لأن يستمعون كلام الملأ ويتركوا داعي الله سبحانه وتعالى؟ الله يرضى عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما رعناهم عليهم رضوان الله الحسين طلب الدنيا عندي صحيح فالفرزدق كان محب للبيت فورجع من العراق قابل الحسين وهو ذاهب إلى كربلاء قال كيف تركت الناس فرزدق فرزدق شاعر وأديب وعزن كلمات قال يا ابن بنت رسول الله عليه القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء إذن الناس الإمعات مغلوبين دائما على أمره قال معك الله يعينه ابن بنت رسوله حد يؤذي ابن بنت رسول الله طب ما تجد تدافع عن ابن بنت رسول الله السيوف عليك والقلوب معك والنصر, والنصر في السماء النصر في وهذه تقلل كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هذا هذا شيء طبيعي يعني بيدي لأن, لأن ذهب المعز وسيفه دايما ذهب المعز وسيفه ها تاخذ, ها. تأخذ تبع... تبعي, تبعي. الجذر والعصا تمام يقرب بس بس بس بس. يعني مم. مم. طيب آه... آه... هنا سوف ناتي لهذه النهايه مع مم. مم. لكن اهل سيدنا نوح ماذا عن اسرته واهله وعياله اولا هو في روايات تقول أنه كان له زوجتين زوجتان زوجة صالحة وأخرى طالحة ووأخرى طالحة سبحان الله وز الزوجة الطالحة الثالثة هذه الكافرة أنجبت له ولده الكافر اللي هو سأوي إلى جبر يعطونه من الماء هذا هدا... يقال يعني يقال أنا نضع المسميات على باله لما ليست هناك أحد صحيح ولا لا أميد القضية زوجتين ولا غير زوجتين هو القضية قدها على إيه يعني لما لما وصلك فيها من كذا زوجين زوجين اثنين وأهلك الا من سبق هو واهلك اهلك, أهلك, أهلك اماتا أهل اي واهلك انا لا لا لا واهل اهلك من اهل الا الا الا يعني واهلك الا من سبق لا, لا لا لا واهلك اهلك, أهلك. انت يعني أسلك من كل زوجين واهلك ومعهم اهلك خلاص أه. قل نحمل فيها من كل, من كل زوجين اثنين وحكي. واهلك اه اه, أه. إلا من سبق عليها خلاص ان انا اميل ايه بقى ايوه اما اهله هم الذين امنوا ليس الزوجة ولا لا اللي لا, اللي لا لا لا سبحان الله يعني يعني يعني خذ من كل الزوجين ما هي كومات واحدة للحيوانات ما مثل... كل الحيوانات ما عشان الحيوانات هار الحيوانات تأخذ الحيوانات من كل الزوجين لأن عشان هيروح المنطقة في ليس فيها هذه الحيوانات هيعمل مجهود كبير لما صبح حيوانات اخرى فخذت معه في كل الزوجين إثنين حط ال طبعا السبعينات دخل كنا بدخول عجيب صحيح أنا كان له ضد زوج... وأولاد بس من أولادي المش المشهورين وحام وقال و... و... ويا... و... ما... ما... هذا كله كلام مفسرين معقول ونحن وعساميون وعليون جميعا كل هذا كلام مفسرين ونحن كل اولا انا يعجبني و, و... و... أكون فخورا دائما كلما سمعت حبيبنا وحبيب و... و... وقائدنا سبعة سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين يطلح بها ده سام وده حام وده عشال أب بتاع السود تقسيمات تاريخية لا ده تحقيق غير معرفة وندى على سام فرد عليه وحاب فطب الله الله ودهك ده واحد تقريبا كمتاع التفريقة العنصرية عايز يشحن ايه واحد تقريبا <تصفيقا> مفشر أبيض من أصحاب ثقافة الرجل الأبيض عايز يعمل لناس طبقات لم هو سئل نوع ده أصلا <تصفيقا> <تصفيقا> لما لأنها ال القصائد الطبقية. <مم> سبحان الله هذا كلام مصر. حتى العيال القرآنية لم تتناوله قرأت أنا, أنا سيدنا مصعب على السور. لا أقرأ يرد في صحيح الكتب. يا يرد لما تفتح كتب تفسير. مثلا ولقد تأذى طو نوح الذين ركبوا معه استفينا من الفأرة هذه الفويسقة التي تفسد طعامهم. أمر الله الأسد فعافس فخرجت برة فعم فأخ... بشرت هو أحد ال ال ال المصطع إلهي خلص ونزل ونزل فار من ذيل الفيل إيش حضر كلام والفيل وربنا ربنا <تصفيق> الحم على الأسد عشان كفر ما يخدر كلام تقول تكون... انت تتعبني بعد صفحتين ثلاث أنا ونقرت كريرة دمها أرجاك واحد أو... دخل أو... أقول يا ده... يا الكتاب ده, ده لو نقطعنه بدل ما هو 500 صفحة نطلع خمسين أو لا كلها إسرائيليا <تصفيق> حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال لما تحدث عن الذين أمنوا مع نوح أنه لن يؤمن من قومك إذن هذا قضاء من الله تبارك وتعالى وأن ختم على قلوب الأخرين بأن لا يؤمنوا لأنه علم أنهم لن يؤمنوا لأن ما ظلمه إذن الله إذن هم, هم هم مصيرون لا هم مخيرون هو قال بأنه لن يؤمن من قومك جميل من جميل جميل ما هو ما هو 950 سنة ها وراح أعمل ال السفينة السفينة استغرقت زمن واحد بيعمل سفينة لوحده بهذا الحجم الضغط سنوات السفينة طيب يعني, يعني هو نوع من المناسبة أرسل البشرية كفة ل, ل... كل نبي كان يرسل لقومه ما معادس سيدنا محمد إذا سيدنا الله عز وجل سيدنا النبي بقعة محددة الله عز قد تكون هذه البقعة الوحيدة ما في آخر ورد في هذا لا لا لا ما في آخر يعني, يعني, يعني نقول أبو البشرية الثاني عن البشرية أهلك بالطوفان أنا لم ينجو منها إلا أصحاب السفينة هذي أرى أيضا هذي أرى ما هيست ما حقائق علمية؟ ما هيست حقيقة علمية أن نقول هذا الكلام ونصدق به؟ لا لا, لا, لا ما أنا شوف إحنا قلنا في بداية الصفوة الصفوة نحن نريد أن نتوقف عند ما نجاء في كتاب الله وصحيح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ل لنظر يعني نأخذ خط عشوائي مثلا إحنا إيه هو لما بيوصل على السفينة هذه كانت النظرة الأخذة فكانوا بسخر من الزمان يجي نحتي هو الحد يعمل سفينة في الصحراء حد يعمل سفينة بعيد عن منابع الماء بعيد عن الشواطئ السوف تداشن ناي من الترسامات البحرية. في في الماء. الماء في الشواطئ حتى معي. مارج أنا بع بعض ما يعمل السفينة. تقول الله يدشين أو ينزل. م. طيب ف فدي سبحانه بيعمل يعمل السفينة. خدنا مرة سخروا من أو ما سخروا منه طيب طيب. ف أكيد بيأسرق كذي. أصفي بطفان. طفان إيه. فالسخرية ما زالت لم يأت عليهم طفان قبل ذلك أبدا كانوا سكان صحراء وارد الطفان والجبال وفيها طفاء يعني وارد السيود وكده يعني لقى وما تخيروش هكذا لأنه إيه تحتاج إلى فلك مثلا لا لا مش كده اتنا بمتى عيدنا ده ده ده انتهى السخرية ذالها بدو اتنا بمتى عيدنا يعني نوح قد يجد ذلك فأنا في أكثر تجدان فأتينا بما أنك كنت صادق في في وضعي صادقين، آه آه وقلنا ما يأتيكم به الله أو أنا, م... أنا, أنا مجرد أنا مجرد مأمور من الله سبحانه وتعالى معزف بكلب بشريته وأنه مرسل من الله مفيش فيش شيء ما فيش أيضا لكن لحا. لم يثبت أن سيدنا نوح يعني نوعية الكلام التي يقولها لهم هل تحدثت بعض أي القرآن الكريم حول هذا؟ لا. يعني فأتينا بماذا؟ لأنه كان يقول فأتيكم بكذا وبكذا إن أنا إنما يأتيكم بكذا طبعا, طبعا. وبعدين من الواجب يعني إذا كان الله ولا ويرجع الإرادة الكملة هنبيه. هنبيه. الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه يريد أن يخوفهم هذا نبيه أنه يجيبه الله الله الله فهذا يعني الأصل هو بشر م. لما أقول لك أنا هجيب تأتيب أنت أنت, انت غذب تجيب شيء عندنا <تصفيق> اننا ناتيكم بهال ده لما الله تركنا امن في دخولنا قال له يا نوح انه لا يؤمن من قومك خلاص وواضح الامر ان ما يخطو منهم احد خطوه نحو الجبال خلاص طلبنا سعاده انفسهم ها صافصل ونصل اسماعيل اخواتكم مشاهدينا ونعودكم سيدنا الكرام ومستمعين الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بالدهاي الإسلامي الكبير فضلت الشيخ عبد السعادة الدكتور عمر عبد الكاثم مرحبا دعني أتقهقر قليلا للخلف في صدر الآيات التي قلتها فضيلتكم في البديات هذه الحرق وهو ان أعبد الله ماذا كانوا يعبدون هو ومع ذلك لم تكن هناك عبادة من دون الله قبل سعدنا آدم تمام لما كان لك أصمام ولا أوثان سوف. كما يخترع الناس الآن اختراعات حديثه في الغرب نعفي الناس وفي الشرق تفسد الناس ف يعني ف ف يعني ف الشديد الشيطان قلنا إنه يرضى بالمحقرات خطوات ما قال ربنا لا تتبع الشيطان لا الخطوه الشيطان لا لا لا تتبع خطوات الشيطان هو خطوه تاتي الى يبدو ان البشريه قبل نوح في في, في زمن التردي بعد الوحدانيه وبعد زمن أبيهم ادم بدات البشريه تدخل مداخل الشيطان وتسرق مسالك الشيطان بدأت ظهرت العصبيه وظهرت القبليه وظهرت العنصريه الطبقية. او الطبقيه فبالتالي بدات البشرية تبتعد عما جاءت به فبالتالي أكيد قبل سيد بنوح واضح أنهم ابتعدوا تماما عن عبادة الله فكفر عبود الله ما لكم من إله غيره لا إله إلا الله ولم في ألهة أخرى اخترعوا الله اخترعوا, طبعي آليه. آليه. اخترعوا آليه. عجيب. والآن موجودات ألهة كثيرة الآن الآن سبحان الله العولمة، الدولار الدينار مش عارف الفن والثقافة الفكر يكبرها يدخلها. فدخلها سبحان الله حتى لما جاءت العصور الوسطى وبداوا يتمردوا على الكنسيه وما فيها وكان يجب ان يتمردوا طبعا لضحالة الفكر الكنسي في هذا الوقت فبداوا يعني طلعوا يقولوا خلاص الدين انتهى وقال قائلهم الفيلسوف خليفه والعياذ بالله الله مات هكذا قال والعياذ فجاء حفيده فوكو وهذا فيلسوف فرنسي مشهور, مشهور. قال الانسان مات فلسفه الإنسان الانسان فين الإنسان الحقيقي لا ما شاء الله عليه صراحة يعني حرام صراحة ما هو إذا نخترعوا أشياء يعبدونها من دون الله ما خلاص ما هو الشيطان نشجع وهم شافين إنسى يعملون يسيطروا خلاص الم المسألة بهذا المنطق وبعدين إيه وبعدين ثبت في على مدى التاريخ أن ما تكرر تكرر إذا تكرر أمامه أنه لا لا لا لا أنت ليك صام تعبود أنت كذا أنت كذا خلاص نسي القضية مش عظيم، طب يعني الآية التي تقول لما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من كان قبل نوح؟ نعم، في النار أم في الجنة؟ أتبدو لقبل نوح كانوا أجيال طويلة العمر، فكبسهم هم ما, ما يحتاجوا إلى رسول؟ آه، آه؟ بالسبب؟ بالرسالة؟ لل... ولم يدخل ال... الله إنسانا الناس إلا إذا يعني حاجه بإرسال رسول، يعني اللي يعطونه للناس لنا... على الله يحجة؟ حجة، بعد بشر؟ لا أنا... مشبوك؟ آه. طيب واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا الله أكبر دلالة بأعيوننا ووحينا وأنا نميل لبعض تفسير الآية مع فضيلتكم لما لكم الامسة بلغية ضيبة من البعض تاني اكتفي واصنع الفلكة وتنتهي القضية لما بأعيوننا ووحينا أنا لما ربي أنا هعمل فلك احمل فيها مئة فرد مثلا في هذا الزمن الماضي صحيح صحيح وبعدين أحمل فيها حيوانات وأعمل فيها الطيور واعمل فيها الشام هذا قبيله ومتاع يعني عايز باخره وانا وحدي والبقيه مضطهدين لا يستطيع ان ياتي ليساعدني مم. لو كويس انه امن فالترخيره فهو انا لم اعمل به فالله عز وجل لا يريحه في المساله باعيننا ووحينا اي تحت حراستنا فلا يستطيع احد ان ياتي ليحرق السفينه مم. أو أن يوقفك عن صناعتها و وحين جبريل يوصيك ويقول لك لا ضع هذا اللوحه هنا وضع ضع يعينك عليه اه يعينك و لك تعمل انت انت يا نص طريق كامل بياعيننا رحيمه خطه فريقا وما ورد في بعض الكتب التي تناولت هذه القصه من عوج بن عونق وقال طوله 60 ذراع وطلع على الاشجار من الشجره 100 سنة وبعد ترزت الي 100 سنة واحده واحد تقريبا كان يعني بيتعاطى في شيء كده بيدرس يعني معامل خطه فاديه الكلام ده اصلع الفولك من اين اتى بالاشجار لا يهم كل هذا يعني قضيه اصنع الفولك يبقى فيه مرات. طب الفرق كان في عهد سيدنا نوح كذا معروفاً لل. لا لا, لا لا لا لا لا. جديدة. جديدة. جابوا وذخروا تعجبوا. آه. أه وصلت بعيوننا ورائنا ولا تخطئني الذين ظلموا. إنهم مغرقون. آه طيب سبحان الله. أيو أي الذين ظلموا قومه لا لا لا لا لا تجادبني عنها ولا مرة أخرى لأنني أعلم ما في قلوبهم. بس تعبير القرآن الكريم لا. ولا تخاطبني تبي تخ... نكذب تخاطبن هنا يعني تكلمني في شأنين مثلا الأربعة مثلاً ربي عليهم الله الله الله فهل هذا متوقع مسجدنا متوقع لا تظهر على عبد من لا يظهر أحنوا بعدني يقولي طب يا رب يمكن طب طب نكمل كمان خمسين الدعاء إلى الله هم أحن الناس قلوبا سبحان الله الدعاء ليس له عدو هذا الشيطان ومن ولا لكن أي حد سبحانه الله سبحانه وتعالى عظيم. الله معرف الذقان في إنهم لا علموا. ولا تفاطبني في الذين ظالموا ظلموا من <تصفيق> <تصفيق> ظلموا أنفسهم وظلموا الدين وظلموا كأنه وظلموا الرسالة. <تصفيق> ومجموع الظلم مع بعض. سبحانه وتعالى إنهم مغرقون. خلاص. <تصفيق> <تصفيق> وهذه بداية ااا أو تع تعليم سيدناها القصة التي سوف تحدث. أنا لك الذقان وما مغرقون. وبعلاقتك. إيه ال ال إيه علامة متى تسلق فيها؟ حتى إذا جاء أمرنا وصارت لهم. ايضا أو... نوح هنا اي فيه ما... نار معذرة المعذره اذا هنا لم يصدر امر الله اصلا ب... بالطوفان هو فقط اصنع الفلك بس متى الامر لا يعني. لا الامر الذي عندما به الله في الوقت اه. وبالطريقة وفي المكان ما نقدر يعني هو نوح وانتظر ان موعدهم الصبح ليس الصبح بالطريقه يعني, يعني بس اما مع في سيدنا, نوح, سيدنا, نوح. أنا سيدنا نوح. نوح أما في سيدنا نوح ما قالوا ان كذا ليه لأن ده أمر جلل عجيب هذه المفضلات أمر جلل لأنه وإن كان بيد الله ليس هناك جلل لا لا لأ ولكن الأمر في سيدنا نوح أنه عايز يعني يعطيه استعداد نفسي لأنه سوف يرى شيئا تشيب يشيب منه الولدان يا الله طيب تخيل أنت البرأة تجدس أمامه بثورن النار وليس كما ورد. لا. لأ إذا فارق النور إذا رأيت الماء. وقال خرج الماء أخبريني ما و... أقوله. هو قديق ولا أول ما تجد الماء يخرج من النار أي نار. التنور يعني؟ التنور التنور الذي النار, النار النار أي نار أي فور مكان فيه نار موقدة فإذا الماء يخرج. الماء يخرج من النار عجيب ما هي ما تجد كده أشترك جاهز نفسك للرحيل من هذا المكان. خلاص. طب ما الذي يعلم سيدنا نوح بأن الماء خرج من التنور؟ لا ده أمر عجلاه يا محدودين شيء غريب. زي يعني تطلع الشمس ربنا يقول حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور. التنور تمام تمام. أنا فارط إنه فار هنالك ماء على التنور يغلي. لا لا لا لا ما ما لا لا لا لا. لا, لا, لا. لا خرج الماء من التنور خرج من النار. النار وصف إخراج ماء. آية عجيبة. أراد أن تكون الفتاة للنظر هنا لمسة يعني لمسة بلغية إذا أردت أن نتعرض ذهنيا. حتى إذا جاء أمرنا هو حتى هذه اللحظة جاء الأمر أم لم يجاء؟ حتى, حتى إذا جاء حتى يعني عندما يج للغائيا. آآ آآآ آآ لما بعد. عندما يأتي الأمر صار التنوب. نعم. يفور التنوب. احمل. أص أو أصبر أو من كورد زوجي خلاص ساعتها يكد. جهز جهز أه. انت ال ال دول الثمانين تسعين مؤمن اللي معاك دول تطوع الله على سبيلهم وانت من كل ز من كل زوجين ومن كل خذ زوجي حمام ذكر الحمام حمام وأنثى الهرة هكذا يعني بس البقرة وهكذا إيش هذا المفيدة التي سوف تفيدك هناك لان النبي ما كان هناك ما فيه طب استرداد النبي ده من بقي لما يركب معنوحهم الظلمة هم الذين سحق عليهم العداء كلمة الله تمام طب ما تبقى من البهائم والحيوانات هلك مع من هلك هلك مع ماذا ما ما زي زي مرض الكافر طب المؤمن لما يمرض ما ذنبهم يعني لا لا ذنب لا, لا, لا, لا هو حيوانات ال ال, ال, ال, ال, ال مرض ال ال ال ال الكافر عندما يمرض المؤمن يمرض يأخذ سواد وتكرر سئيات صح لا. طب الكافر لما يمرض هذا رسول الله ومرض الكافر طال يمرض مرض كما تمرض وتشفى البهائم الله نور ليس لا. سبحان الله. هوا رث في الحساب. تمام. فقال قال نوح ربي إن مغلوب فانتصر. خلاص لما لما أصل أن السفينة رضخوا مني. ومن قبل كم رقم منا فإن ما منكم كما, كما تظاهر. المشكلة بس في الدات حفظ الأخ. رافض فتعلمون ما يعنيه يعني عذاب مقيم. الله عليا عذاب مقيم. الله عز وجل. عذاب مقيم. يعني. يعني ان هو يظل بالسيسك يخنق من الغرق لمده طويله يا لطيف هذا الله اعرفه يعني عصر ممكن تنزع عليه صاعقه يموت آه. لكن لا ده سيدخل اول في الموجه بعدين, بعدين يحاول يعوم ويحاول يسبح يحاول يهرب عن شاطئ. ف... فعذاب مقيم، طويل وبعدين في الاخره فلان هتاخد العذاب اللي... حتى في الدنيا ان اللي... هو سوف ي... يصارع و... ويعيش العذاب امامك أن ينجي ولا أن انينجو ولا يسطا مشوار ينزل الطوفان لا لا لا عاقه ولا ريح عقيم ولا مطر او لا لا, لا لا لا ده ده طين طين ايه أن احاول يامل انينجو بدليل ابنه ف فقال رب الامن المغلوب وانا ففتحنا ابواب السماء بماء من هباء وفاتجرنا وفجر الأرض عيونا و... فالتقى الماء على أمر القدر كبرل. وحملناه على ذات الواحد ودسر. ودسر فتحنا أبواب السماء مش فتحنا السماء قبل دلوقتي. هذا الفاء دلالة الفاء هنا مجرد أن دعا فالسجي هو عمل اللي عليه وسلم وقال له مش هيؤمن غير. عمل الفرك اللي عاد يأخره منه قال يا رب إني مغلوب يعني هذا لنتعلم درسا أنه أقام جميع الأسباب والأسباب المعطاه له مع صبره واحتسابه ورغم ذلك سبحان قال رب اني مغلوب خلاص يعني إحنا ما الإنسان ويرفع يرفع ودفترات وربس يا رب اني مغلوب فانتصر والله سوف يرى خيره بس طلع ما ما نجرب مع الله الخوف أبداً أبداً, أبدا سبحان الله ففتحنا أبواب السماء للاندفاع وفجرنا الأرض عيوناً ومشوفة وفجرنا في الأرض وفجرنا عيون الأرض, الأرض عيونا صارت الأرض كلها عيونا عيون الأرض معروفة معدودة لكن الأرض كلها تميز منقلب عن بعض الله يرضى كلها صارت إيه صارت وفجرنا الأرض عيون. يعني فجرنا ماء من السماء وماء من بس وبعدين ذكرت لما وصف الموت لما جاء الطوفان وهي يتجذر بهم في موج كالمجبال والجبع مثلا مكمة ادرج تدار ارتفاعه اربعة ثلاث متر اربعة كيه هكذا؟ اه الموج زي الجبل كده مش اما انتوا في الارصاد ايه وارتبع الامواج من متر الى متر ونصف صح. من متر ايه لما يعني البحر حان مثلا لكن لما يكون الطوفان ال ال ال ال ال الم الموجة اربعة كيلو متر الفوق وهي تجدي في موجة كالجبال في الموجة مش فوق الموجة نعم. إذا كنا دخل جو، بس لا، لكن الله أنجاه، آه، نعم، نعم، يلا، في موج كالجبال حيث ب يعني حدث ما أدري هو نكبوه. شكراً على تناولنا في الحلقة القادمة. بارك صحيح الله فيكم. شكرا صحيح. لكم على هذا اللقاء نور من الحلقة القادمة. شكرًا للإعلاميين. بارك الله فيكم. شادينا الكرام مستمعينا الأعزاء أشكر حضرتكم وأشكر رؤسائكم جميعا ضيفي فضيلة عبدالستمية الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى مناقض في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة. كنا من أهل الدنيا نستغفر الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khayrun am ma yushrikun